مر يوم مر شهر مر دهر واصطله وان وتكان ضاع عمري كان بالي لا يباني كيف امري كن عقلي في ظلال ظل يجري مر يوم مر عشه مر دهري واصطى لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري عقلي في ظلال ظل أجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عدق قرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه عفر فيه عدق فرصة فيه لعمري فرصة ألقى كتابا ذاق هجري فيه ألقى نور دنيايا وقبري قد عزمت الآن أنت أرويك صدري أقرأ القرآن في ليني وفجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عدق فرصة فيه لعمري إنما فيه صر فيه خير فيه عفو فيه عدق فلصة فيه عمري وسط ليل ذو سكون فاض نهري بدموع من فؤاد مل جوري لا في صلاتي ظلم قهري واثق بالعفو يا ربي وادري واثق بالعفو يا ربي وادري واثق بالعفو يا ربي, وادري واثق بالعفو يا ربي